يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا إلهنا ومالك رقنا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه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 اللهم اجرنا النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار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 وهب المسيين منا للمحسنين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف تحب العفو فاعف عنا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 يا خير من خلا به وحيد ويا اكرم من آوى اليه طريد الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولن الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا سميع الدعاء يا أمان الخائفين يا مجب دعوة المضطرين لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين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 إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم إِنَّا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فاغفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهم اغفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كُلَّهَا دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا كريم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم ربنا عز جارك وجل ثناوك وتقدست اسمك لا يرد ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين والسودان وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في اوطاننا وادم نعمه الامن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ ضميرنا اللهم احفظ ضميرنا اللهم بارك لنا في اميرنا اللهم بارك في اميرنا اللهم احفظ اميرنا وولي عهده وعضيده يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا ووفقهم لكل خير اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباقنا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 ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا دينا إلا قضيته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 راحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين